يا ظهرة في خيالي رعيتها في فوادي يا ظهرة في خيالي رعيتها في فوادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمتى سحر الجفور هي غرامي كل شيء دع مني فانا الحب من قلبي وروحي هي غرامي كل شيء دع انا الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر اوتاري ولاحيي وتغنيت فدويت جروحي انا طير انصير بالفني وغني للطيوري جنت عليها الليالي وأذبلتها الأياد وشغلتها العيون فمتى سحر الغفون يا زرامي كل شيء ضع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي يا زرامي كل شيء ضع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أوثاري ولا أحني وتغنيت فدويت بروحي كان طير في ربان سني وغني أطير لزهو فلتو يا زهرة في خيالي راعيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي راعيتها في فؤادي جنت عليها الليالي. وأذبلتها الأيدي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون.